تكئن على صور المصفوفة وزوجناهم بحول عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم, ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم سبرهين. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُّمْ فِيهَا وَلَا تَأْثِينَ وَيَطْرُفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتساءلون قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السمو إِنَّا كُنَّا مِن قبل نَدْعُو إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به غيب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين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 وَإِن يَمَرَكِسَنَّ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَكُونُ سَحَابًا مَّقْضُومًا فَذَرهُمْ حَتَّى الْمُلَاقَى يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ نُصْعِكُهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبح لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم